دانجي يگرتو رادوي هولير برنامج تنلا قران تيبگي اما دو پیش کاش کردی عادل کریم و می وانداری مامست اسماعیل نوری بر نامی از قرآن تیپگی الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برزان بسلام دنچی گرتو صلای خواجه رت ان لیت دوباره بخیرات تنداشین و لبوا القيشینوی ل برنامه کتاب برنامهی چون لقرآن تابگین و میوانداری ممستای برز ممستای اسماعیل نوری تیجرو لکولر لازان است قرآنی کان لب اویتش چشتر بخین نسر او بعاتی کپ چشتر بر دوام بودن لسری لبو او رسای عساینی که لبو تجیشتن من لقرانی پیروز قرتو قرتو من نتبر لالقی کانی پیش شو باسی تن رسایک من کرد لالقی را بدو باسی محکمات من کرد لالقیم زارش من انشاالله تیش غد خیل لسر و شی متشابهات که تن زار لقران هاتو او اصل کلمه که سی تون القران بكارات وما بس خاي غورلو بشي صونه دو باردتين وخدمه ما مستي بارس ما مستبه خير بيت ستاوان ما مسترجع ان ا تشب خير شيء وشي متشابهات بزانيت سن سون بكارات ولا رزمانانيس معناها شيء هروها للقران بيروز سن خاي غور بكاري بسم الله الرحمن الرحيم ا بيغمان وكا الخان پیشتر با اسمان کرد خدا هر دست واجی بکار می‌نیتن و تو ناروکه بچواني بدردیخته او که او کسان تدبر لکوران دکن و تو که ناروشي او دست واجه و خوي ديحاريب نتیبكن اگر لو دست واجه گرینگو بنسينياني که لکوران بکار هات و وشي تشابوها كرسته شي گرینگو بنسينيي بOTE پسند لأ تكاني خوي مهربا كلمي تشابه ولا شبه يشبه هاتيا واتليك شون بيكشون لبرهان دي أجر اني مرزعي هرتيم وعزماتي زمان عربي هيبكين أو بيقمان أومن بوبعندك أن أوها بعندكين كشبه يشبه شبيه أويا دلون فلان كسم فلان مرف شبيه فلان مرف واتلا رخصار لا شوي الرنجي دم لا بالا لو رنكانك لا ديو در ان جال اوا لزمان زور بكاراتي دو اوردو اوردو لبوش تيتريان بكارينا او دنانو شبيه اوا لا روي هالس كود لا بها شبه يشبه بریتیا ل ایکت شون اویا دوست تابی بیایکتر بسی اینجا تشابه ها ل سوزنی تفاعلیه اویا دوست ل کمالش دوست بیایکتر بسن تابی بیگم داده بیله کمالشش جاواز میشه که اگر بزرگ بوق یقبن صدله صدوق یقبن آو پدر و تماثل زمانی عربی آو کاتیله تشابه و درستی تماثل اویا صدله صدوق یقبن بلامتشابه اویا ل زورش تان بیایکتر بسن ل هندش تان بیایکتر داخره دوشت دوشت داخره دو کومه شت بیتن داخره بس بابت ش مدي بي ا دخره ش تشي بیتن گدينگه كه اوه بزاني تشابه بريتيال لا ليكچون بريتيال لا پيكچوني دوشت وکتر لهمو زمان بو شودا هاتيه بله مامستا مامستا اگر بين سسترالشت مثلا زاناني پيرشو چون امو ش هم بكره تیجیشتن ایوان لب او موشی صنعت شک زودتر یعنی هر یک با شیواز یک لب اوشی یک حالی داره بتوانه تی دگات. از اگر او تیجیش نانی زنانی رابر دولا سر ما بیام کیروکی. بیا قومان زنان به سرزمین زنا رحمتی خوان لی بیشن اگر بگری نوسر او کتابن لساعل القرآن سرایا وک في فععل القرآن الاتقام فععل القرآن المناهی همو او مصادر اساس يعني هروا همو سرجن مفسر كان كوابين بقرن وسري باسي يعني تفسير اياتنا بخي انه كباسي وشيد استواجت تشابك ذا همو درين او كوا قران بيكتر دسي سلروي بلاغته وفصاحته سلروي رسانته ومحكمه او معاني واحكامنا الكواتيده بكورتي كاو باندكن بلام كدين سر تعريفي اصطلاحي بيدن بيناس زاروي الی ره دا کاملاً بچونو دیدی جایوسه بیا جمعان لسر بابت که وغلا محکمش باعث میکرد کرد تکی بعضی که اینها زنان بچونه کانه بوسه و یک زرق لزنان پیان وای قرآن بسشی محکمه بسشی متشابها بسشی محکمه بسشی متشابها محکم لایوان بکردیکه اوياك او, أو اتني دلاله السري يقمعنا معناته ما معنى ماشي ظاهر به روش بي, بي اشكلابي لانه يخسر خلق تيبقات متشابه بريتي او الاحتمال تعانيش هبيتن يعني اغاري هبي او او الرأي اويا في بش شيء محكمه بمطلق بش شيء متشابه بمطلق بش شيء للرواش محكمه لاروشي متشابهة او رايك زورغ العلماء هيتان علماء بعض علماء اثيوب كو راي كوا محكمه بمطلق لها او راي, رأي بعض هي أويا بعضك كتاب ير رأيان أويا كزاريتيش آمر جامبيكر قرآن تقسيم ذاك اللبؤة لأن كلمي كتاب يعني همو للسورة فتحات سورة ناس ذقتها بلى قلت لك قرآن بريتيا بس لو آتاني باسي أسمان كانوا زيوا قصص وأنباء تدايا أم الكتاب بريتيا لو آتاني كأحكام الحدود حلال وحرام تدايا إنزل لايوان ومن الكتاب محكمة قرآن متشابه بو تعرف يوان نقرأ موافق من له سو تعرف أنا يعني بيصير ودارم مزاني أو النقل كردني أرى مدوار يكان يخمن بيانكين.إن جا وقت تبينك تبيني دم كوابيس ته يعني بزاندريهن. لماذا <تكار> تتحدث عن هذا لفهمي تتحدث عن تفهم أياتيك للسوريالي عمران اخو خواه عمري دا أو القاشبة تايبتي باسي ليو هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات وحكمات هن أم الكتاب أخرى متشابهات كما تتحدث عن والعلماء <تكار> وأقول ما <متكار> اذا تقسم القران محكم ومتشابه كانه محكم متشابه دوشت دجبيه كان بيتو انا بيان بلا ان شاء الله دواروش دخلوا كاواني زورق للعلماء تبي او باسان باسكردي مش دوى بالتفصيل باسك كان او خالي كان خالي دوم او بزاني <تصفيق> يعني جذري رجي وشي متشابه لشباهيهاتيه ولكن يجب ان يكون شبه ان يكون لك يعني يكون لك ان يكون لك ان يكون لك بشغل يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون ایجله بو دار درخت د خاتیکې د وای امه ژپی د کین بل هم کلمه شوبه هر به کار نه اتیاتبرین آیات من یعنی شوبهای ته ده به همو رگه کی شبهه یشبه متشابه و نه د غرتو لب لختون لبرهاندی ا الرای الرای دروست کا داس باسمان کر استاج بدرجی باسی دکین قران همي محكمه قران همي محكمه لا برهندي بس ماكت الكتاب الحكيم القران الحكيم الذكر الحكيم لقرانه هاتيه يعني الصفه المشبهه الصفه من الدلاله اللي سرشتي سبب الذكات دلاله اللي سرشتي سبب الذكات بلام كلمه تشابه بهي شيء بوصفه لبو قران لبو كتاب لبو ذكر لقرانه هاتيه بنستنخرج مع استاذ بلام ام شيءك زیادتر او معنایی گفت و تا خوک بسیله یکشوند که صنزل القرآن بکاره اتیم استاد گل بومارم کیه و بسیسی غیه که هتیه بیگومن لقوران ده به هموم مشتقاتک علیه به هموم او دستواجه دوازدهزار بکاره اتیه دوازدهزار بکاره اتیه لسسوری بقره سیزار بکاره للسوره النساء يجزار بكار هاتيا ان انعام سيزار بكار هاتيا للسوره دوجار بكار هاتيا للسوره الرعد يزار بكار هاتيا للسوره الزمر يزار بكار دوجار يعني دوجاريان يعني, يعني, الر... يعني الرشي بكارهاتيا. أيش النساء ما تبقى كا دزار لو دزاري سي وق وك دستواجبكالاتي اوه كا علمات عارفية لدكان دوزار على عمران لو آهاتي كا بيان ما كرت يك زاري زمر هاتيا بالا ما تبقى تر او اوه خوا خواد دويتن او آهاتاناتي ما مغينتين دستواجي تشابه تستواجي متشابه ماهن اسيا كورتاكي دوزار بكالاتي دوزار الاصلي زمانوانيا سير جاريش وك او تعرف مصطلح هيك لعلم قران لا الاصولين بكارديتن حب زاركي تريش وك بينا صوتي غاندني ميل بو او كالو دستواشيتيبكي ما بستل سوره ال السوره الزمر اياتك هي تشو دخات سر امو شيو بمتشابه هتو كاتك خاي غور ذا فرمي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 حال به این زین لام آیات پیروزه که خواهی گر با آشکاره باسی کرده که خواهی گر کتاب متشابی لبو کاری نیه. لکی بکین الرساله لبو تجیشتن من لمو شیه. با رو نو آشکاری. زور زور روشن و زور واضحه که خوار رساله من فرد کاتن لبوی بیکین الرساله مبدأ لبو تجیشتن لهمو قرآن. لانه يجب ان يكون لدينا حاله لدينا اللي لدينا يعني لدينا حاله لدينا حاله لدينا حاله لدينا حاله لدينا حاله لدينا حاله لدينا حاله ليوصفه القرآن دك أو دك بأحسن الحديث. بلى. بلي. <تصفيق> إن جالير كلمي تشابه بيان دكيد ودين بع هتبقى أساني بتوني لو آياته تيبكين. خوا دفتر سبحانه وتعالى <تصفيق> هوغن من دفتر أم جعل لله الشركاء خلق كخلق فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار آیا او آنی آنگو به او بسی دادن لب خوای شده شان خالق کردی که لیکسونی او خالق خوای بیگمان دیاره هیس کسکت وانه نشینیه او کت هدایانی مسیو لبندی خوای داده قول الله خالق کلی شی حرتشته شی حرتشته که لب و نبون ورد همه خوای خالقی کرده. لو زات وهو الواحد القاهر كخوي تنياع هيتها وبشينية قاهرش الأساسي غير مبالغة هاتيه زور زور زور زور زعل بصر اجروا بعد و احالك هابيل لك او حالك بيروما ني هالكاي جوسكاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طرئها قنوان دانية دانية وجنات من أعشاب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعى إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون خابيقمان همیشه لورزی زورا زور متعبتی که لورزی زستان برند داده برینیتن لو زویه سوزایش زود درسی جورها جیاو گلو گرزان و روق زورا زور خوا سمرات و بروبومی خدا تمروه کن اینجا آو درختان لقپا بکنن بیکدش و چی تناییک متشابهين. بلام لتمز يا متشابه. ما أنا ببيت لتام بلام لا سودي تشابه علمك ك كرجل ل تريش كنت بس لقد اردت ان اكون مسؤوليه لانه يجب ان يكون لدينا مسؤوليه لانه يجب ان يكون لدينا مسؤوليه لانه يجب ان يكون لدينا مسؤوليه لدينا مسؤوليه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 <تصفيق> لابو اوي هشتان باشتر حاليبين لا تشابه تسيا وقال الذين لا يعلمون لو لا يكلمون الله أو تأتين آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم ملهم. قد بينا الآيات لقوم يوقنون استاش خلقك يا ليه تنخوقي سيلقى بك يا نعاتش عجيب بيبشان داتن زور زور همان مثل مثل مثل لا نادي لا جوحد كودن لأنه كول كيردن لا حق. ليكده ليك ااا إذا ليرى حالي دابين كوا تشابه, تشابه مختصركي كي أو معناه ثي لبويز يا ترى حالي دابين آخر آيات من ملص كلمة تشابه تزيات الحالي دابين أجدينا السنة أحسن وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كل من ثمره إذا أثمر وآت حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين خواد فرم باغ باغاتي جورا جورمان إن شاء خرديا لبو خلق هروها دار خرمه قشتکاله زراعتش زور کا زیاواز خور نخانیه تو هر خور نش دخوی زیاواز لري کړي وتر هر واهنار او زیتون او جورها انجا متشابهه و غیر متشابه بیگ دسنو بیگ نات زاته وره برو زهانی ن روک اقد است تو تواجهينه إلى سربك البعض زوره هاشج عزائب غرائب إلى بو بدركك كذا لا, هندلوان. لا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 بی سرانی خوشش است. لکورآن کلمه حدیث. هر چی هواالک درباره آسمان کانو هر چی هواالک درباره داستان کانی را بر دیم رو فکر. اجی پی گنبرانو صالحینو شوداو صدیقین بیاخدی کافرینه. هر چی هواالشی لذت هاتو کودی تپیش رود داده. خواه کلمه حدیث لبوا کارینه. کلمه حدیث لبوا کارینه. إن جوا قنوم بين هرشي أو دا دا دكري أولم في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء أن يكون قد اخترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمن؟ تمشي ملكوت آسمانه يعني أو أو كلمة أجل القرآنة أو شوينك أو بونبونوريك خوا يملكه خوا دا بسردها بسرده سيغي مبالغيه فعله جبره قهره إلى أخي رحموت لو سيغيه هاتيا وحرتي هشا حرتي هيك خوا خلقك ديا هروها نيزيك أو يكوى أزالي مبهتم فبأي حديث بعد أو باسك دمان او بابا ما الاسمانا كانوا زيك اخوة كلمة حاجزة لنا لفاشو ايمام اسديني هروى اخوة لسوري مرسلات كالبداية هتان نهاية باس يوم الاخرة والمرسلات عرف فلع ويلي يومي ذا للمكذيبين ألم نجعلكم من ألم نخلق من الماين ألم نهنكن أولين ثم عموديةنا ألم نجعل الأرض كيفاتها همدي باسي بهشتوا أز آخر آيات دفرمي فبأي حديث, حديث بعده يؤمنون؟ مم. يعني أوي باس مانكر أو باس ما كر وهو حديث خوايا حدث يحدث لباشوا إيمان بزدين هروها وغنوا من دين مودوبار هذا كلمة حديث خوا دفرمي هل أتاك حديث موسى يعني داستان موسى عليه السلام خوا هم كلمة حديث اللي ببكت هل وهذا فرمي هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بس خواسي سر فرعون وثمود بكلم حديث بزكاني هل وهذا كويك قيام الدفري لسوريا غاشية هل أتاك حديث الغاشية دبورة داوي قيام إذن رجدهي إذن لين بعسة كمان أويا دماني والدور دلوي حالي بين زانين خواد فرمي أو أتا خادف فرمي الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها إذا إذا أحسن الحديث باشترين جوانترين هوا وباس خواسي در باري أسمانك زوي ملكوت در باري داستان ورابردويب مروفة كان كأخاق كلمة قصص وأنباء إلى بابكادني هروها أنباء كان دهاتو أحسن الحديثة. جت كتابا متشابها. برتوكا تبي حالة لا حالة, حالة لبو أحسن الحديثة متشابها مثانية. مثاني لثنا يثنى يعني دوبارا بونو، ولقد آت هناك السبعان من المثاني والقرآن, والقرآن العظيم، <تصفيق> إذا مثاني يعني دوبارا بونو، إن جدوعي نم لسردينو دوبارا كورتك كرتك آتك عاوية، خادف فرم باشترين وجوانترين حديث ك حديث ما بنكل معناتها، بارتو كا لي دوباره ابو نوشتي دا انجل ير تاكيد لو يدخين او كهو سبحان وتعالى متشابه لبو بو فهمي خو بهال به انك بس صفه مشبهه كيو الى زمان زين زين معنا ببيصاني محكمه بس صفه مشبهه القران الحكيم الكتاب الحكيم الذكر الحكيم هسه كمنقلبه هنا يعني إحكام الصيف الثابتة الدائمة لرسالة الله بس تشابه حالته الرسالة قانون لبو وما إسفاد لك لبو كيفية جيش لقرآن قرتك دينوس فرمي الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء يهدي به من يشاء ومن يضل الله فماله من هاد اذا ليله حاريب اوى او مرفاني كتدبر قران دخن لرجاء او تشابهي هدايات كواردا جرندا بتماي اويكوا موسرک به هم مجستهان به پیششان داده بیت ربهم نکبز ترسان خوف و خوف میزره ترسه خشیات ترسک تعظیمی برانبری تداه ترسي بمزنو ترسی به مزنوگ و ریبزانی به پادرش کوداری بزانی هر لا نبرند يقص سير القرآن كي إنما يخش الله من عباد العلماء خوفي لابو بكرنا يعني علماء خشيان هي علماء زميا علميا خشيان هي لخداي سبحانه وتعالى برهاء أو متشابه كلمة متشابه ومثاني إذا للا دماني أو إثباتك أو يعني لا لا ما كحديث كان بدو شرطان دو شرطي يعني بان يا حسن حديثة كان شكما عندك حديث من هي نعم متشابه تداء نمثاني تداء مثلا لابون امنا قصي اصحاب الكهف هم يغجر هاتي القرآنه لابد هندي مثاني نياء مثاني نياء الصيص يوسف عليه السلام يغزل القرآن. أحسن القصص. كخواب حديث جاء عندك. لآخر آيات سورة سدة فالمي لقد كان في قصصهم عبرة لأول الألبام. ما كان حديثا يفترى حديثه يفترى يفطر. حديثه مفترانية. نك. لا خوهد يا. بلا مثاني يا. مثاني نية. دوبارا نبتوا. دوبارا نبتو لح... مثلاً مثلاً عليه السلام نوحي ييسا إي نوحي أو أو آه... تندها قصيتي بلام كوملة مثلاً يموس على سلام إبراهيمي إادمي يسوع ينوحي مثاني هذه يا لبرهندية دبي أتو لتشا هاتني بشكل بس بس كانوا اذا ما استخمل ير او كتابا متشابها مثانيه حتى وا يعني ليقدر هم الناس اللي يقدر يعني بيكون كتابا متشابها مثانيه جدوا نموذج لسردينو كورتا كي اللي رده معني اوي بنك كورتا كي ده معني او تنلبو بنكين لو آياتي فن ليرمان ستذكره بسياره فرم زور زار باسي او دكره اللبار قصه قصة موسى عنده دوباره بيتوخ قصه ابراهيم والله هنده پیغمبر بایك صورت باسيان كره اما زود زار والزان يعني خواه قوله حاکیم بخوی دیاره لدوباره بوناوی ام باسانا حكمته اجتده های هر سنده مثلا بعضی موسسه هزاری بعضی مشهدی دکتر میشه دکان لبای درسی لیور بجیری لباسهندش یان به مثانیهت یعنی اگه تیش خیلی سرموره ب به تکیدی بسی لیور دکتر استا بس به خیرای فهمی آیاتی احسن الحديد قط بريتل لا باسكانى اسمان كان زيو ملكو السماوات واسر دوكان داستانكان بيشو بيغمبران وغير بيغمبران ايداته هر وها او باساني كباسرو جوايو قيامت او احسن حديثه او خاليه كما كوابزاني دستوج كتابا متشابها مثاني عثمان حال ثاني انا دابا نسير نكير السغه تساعدني يعني سيفه مشبهانيه يعطي اسم فاعل جنيا لكن لماذا تتعلم ان يعني لديك افكارك وتعلم ان تكون لديك او كازيك او شدق او شدق او كازيك او شدق او كازيك او كازيك او, أو, أو هم بي. اويا لا رجاء او تشابه هيك للنيوان دو كازيا يعني للنيوان دو بدل للنيوان دو شت كبياند كريتن نتيجه نهائيه بتكامل للقازي خيتي ديكين بتائيل للقازي خيتي ديك هاي ظري بشكل وينك بشنده اه بشكل وينك كي عشانك شو في رب دكي وين شي من النهايه لبدر دروس دبيتن انجا مثلا لما عندي انه با نمنق تعلق بين ناتزيه الحارب من اجر هر بيساره مش خوشة استوانيها بويستي مراده لا بونمنه تمام قصي مثلا إبراهيم عليه السلام إبراهيم عليه السلام أقا سورة حجر وسورة بين المقارنة فيه كان باز دکه کافریش تکان کوهات نیتیان گوییم ل سری حداقل سری داره کاملا شتی وقیه که کاملا شیزی از بالام که هور دکت کوکر داره چی رو که دسته نکته قصه السلام سری نملو قصص بینه لبونم منه نملو قصص که لهور دشی باس ابرا موسی علی السلام هدی ولكن اصبحت مسلما يجب همو معاني افضل من اجل ان النمل افضل من اجل ان تكون افضل من اجل ان تكون افضل فراغ اجل بسيار تكون افضل من اجل ديارني يعني افضل موسى اجل ان تكون افضل من اجل ان تكون افضل من هور سورة الرحمن و واقعي وقرن كلا دوية شنلا. مصحفي هورجان باسي بحشتو خوشي بحشتو دوزخو او بابتا عندك بين وقرن وشي تشابهي تدعي وشي دعوش وشي. دا وشي دا. بلان بنجدهي نهاي حمود بتواهي داتي حمود بتواهي داتي كورتاكي مباسم تيا اوه بنماشي بنسينية لبويجيش تن لها مقرعة لها مقرعة إن زاهر وق تبي نشش حزدم بدهم بينران بي بينران يخشش أست خوادا فرمة الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تشعر منه جلود الذين اخشروا ربهم ثم تلين جلود ما قلوبهم إلى ذكر الله دفرمت ذلك هدى الله يهدي به من يشاء او تعبيره او دستواجه ذلك وضى الله يهدي به ما يشاء القرآن دو جارهاتي بوصيغعه بو دو جارهاتي جاره الشيان لرهاتي جاره الشيان لقصي بغمبر إبراهيم عليه السلام لباجه إبراهيم عليه السلام تمشيء آسمانا كانو دكاتن أسيرو مانغو أولابتانا ديو درو آواد بيتنون بريار نهاية داتن كوا توجوه لرب رب العالمين كاتن خاد لا, لا, لا ذلك ذلك كذلك إبراهيم. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده او هدا تيبو الشيد ابراهيم عليه السلام خو هركس شدي بيوت ابراهيم عليه السلام بسيدهاتي وقت بما اجر اجر وورد السماء اه خو تذكرين ما مست عفوا سودكاني تشابه او كل القران عنده 12 ضربه كلمه تشابه متشابهات كرايه استاذه طيب بغينا او برهامي او تيجيش نمان او نتي زكيتك اخوي قوله باز دك تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله لرشف ذلك هدى الله يهدي به من يشاء وما يضل لله فما له من هات يعني ذكر برهمي تيجي من القران بمشيوي كباس كر خاغوراك وصف كرديا متشابها مثاني اويكا انسان كان بلوي هداتي خادسن وينه كان بكامل داتا بيش ساويان زياتر حالي ده بن الله سيرو كوداستانه كان الدنيا وقيامته رودا كاني پیشو هروها حالته دروني دروز دبي كبري تي لخشيت هروا تاصيل پيستكان شاندكاتنو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 ببيأوى هيك جماعو إشكالك من اللي بودروس بيت. مبدأك لتنك ليكتشون أوش تاني بيكير دتيتن. اللي اللي باك كوا مثلا. استلست ما بدأي أساسه تشابه ذن أو بويدسي أو دسي لبرندي نتيجة كأو ذبيط. أ أرسلنا وخصاصين وتفاصيلين بس ما بس مقنونة لعلمتي ليش مثلاً بكارية. بحر حال ما بس مسية أما اللي يردام ما بس تشابه لقرآن اللي بوي بو هاتيا باشتره جوانترو ريكوب يكتره لهمو مو ايا ان حالي في هذا المكان كان يجب ان يكون لدينا اياه بسرعه بسرعه بسرعه بسرعه بسرعه بسرعه بسرعه بسرعه بسرعه بسرعه بسرعه دل منزور سند دبته دل منزور هو شارد دبته دل منزور د ګراتول لا بو لا یادی خوالبو لازی خریخوا که خشیک همو بون مندا جردکاته همو بون مندا ګرته خوی بته ما او نه کرن ناو من ل پیستو دروش موسرکمن پیل بد توای خدا سبحانه وتعالى اوش واده هل بر او مبدا عنده بار تاكيد گرینگا بنzinیه اگر نه حالا دردشیت هر مثلاً لبونمونه کسک وستی مثلاً داستانی به غنبر موسی علی السلام تذبر که دبی یا مقطع نبینتن یا مقطع نکبیه کتر دست یه خلقی آدم مثلاً خلقی آدمی کدیا خلقی آدمی کدیا زارق با یا با زارق با قورت زارق هذاري بس شواز داري خو زور زور, <تصفيق> زور منشي جرينج كبدا خوز اللي برهندي زور غل هندا كسان توشي لي يعني نحاري بوزكوا مرغ زونونيا اللي بود رزبوه كهيد أصله أساسينيا هيد ب... أصله أساسينيا برام كاتك أنت كم ده إنك ييجي بتدري زيش تجنب شي وينشيتوا سيتن شو كأول سيتن أو كلمة يربرد كاتوا أو يربرد كاتوا إن ت مراحله لك كسون لدو لكنه لا خدا ان يكون لك ان هموت لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك كان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون ان او ببت مبداك ببت اساس لكن لا لا لا اما لبوي لغير جيانش كان بونارش بهما شيوا که وات الیره رساش ترفیب بینبارزان، ل لوریسانی که زیات رواد کاتن اما قرآن تیبوجین، ایش آواه که قرآن خواجه ولی به مید آبزندیا، کتابش چی متشابهها، لیک دستی رو دعوکانی و بعدش تین، حدیثه ک خواجه ولی باسی کردیا، ل ملکوتی سماواتو، ل رو دعوکانی روز دعایی ب بسنتین ریجال قرآن حالی بینوته بگینو زیات کاریگری لسر ناخو لسر رومان لتجیشتنو لفهمو لهموشت کن زیات لب معلوم بتو لحالی بینو سودیلیور بگرین دوکاری لخواهی کوره توفیق ما مدا لب ویل الق کانی دهاتو لخدمت دادا دبینو زیات لیاساوری سایکان تریج حالی بین تو کو زیات لام قرآن به لیر دادین کتایی برنامه که من به خواهد